الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما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 وَجَ أَفرِرَعُون وَمَا قَهُ وَْمتَّفِكاتُ بالِالخاطِ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 دكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ورش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ يتعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول, فيقول ها أمقرأوا كتابي إن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 وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم موت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية قذوه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 كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم الحميما يبصرونهم يوم الذل المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤمن وما في الارض جميعا انتم ما كلا إنها لضا نزاعة للشوا تدعو من أذبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جذوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون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 انهم غير ملومين فمن يتغور وراء ذلك فاولائك هم الملعون والذين هم لامتاتهم وعهدهم راء الذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن يمين وعن الشمال عزين اي يطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه نعيم كلا ان خلقناهم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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجدات سراعا من كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصار أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون